ف أ ن ج ي ن ا ه واهله إ ل ا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى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 فانبتنا به ح ذ ا ئ ق ذات ب ه ج ة ما كان لكم أ ن تنبتوا شجرها أ إ ل ه مع الله بل هم قوم يعدلون ن م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 ا ل أ ك ث ر ه م لا يعلمون امن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض اله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر, أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أ اله ما الله تعالى الله عما يشركون امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم ومن ََ يرزقكم َُُُْ من َِ السماء ََّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ أ َ إ ِ ل َ ه ٌ مع ََ الله َِّ قل ُْ هاتوا َُ برهانكم ََُُْْ إ ِ ن كنتم ُُْْ صادقين ََِِ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 وقال الذين كفروا أ ئ ذ ا كنا ترابا واباؤنا أ ئ ن ا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا إ ل ا أ إلا س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن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 إ ن ك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إ ذ ا ولوا مدبرين وما أ ن ت ب ه ذ ه العمي عن ضلالتهم إ ن تسمع إ ل ا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون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 ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن من يكذب ب آ ي ا ت ن ا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم ب آ ي ا ت ي ولم تحيطوا بها علما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 وكل أ ت و ه داخرين وترى الجبال, تحسبها وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب, وهي تمر مر السحاب صنع الله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 ومن جاء ب ا ل س ي ئ ة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إ ل ا ما كنتم تعملون إ ن م ا أ م ر ت أ ن أ ع ب د رب هذه ا ل ب ل د ة الذي حرمها وله كل شيء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 وقل الحمد لله سيريكم آ ي ا ت ه فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ط ا س ي ن تلك آ ي ا ت الكتاب المبين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 وجعل أ ه ل ه ا شيعا يستضعف ط ا ئ ف ة منهم يذبح أبناءهم, يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إ ن ه كان من المفسدين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 فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إ ن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت ا م ر أ ة فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أ و نتخذه ولدا وهم لا يشعرون و أ ص ب ح فؤاد أ م موسى فارغا ان كادت لتبدي به, إن كادت لتبدي به لولا الربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت ل أ خ ت ه قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم, فقالت هل أدلكم على أ ه ل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمنا كي تقر, ولا كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أ ن وعد الله حق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون ولما بلغ أ ش د ه واستوى آ ت ي ن ا ه حكما وعلما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 ولما ورد ما مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما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 وما أ ر ي د أ ن أ ش ق عليك ستجدني إ ن شاء الله من الصالحين <تصفيق> قال ذلك بيني وبينك أ ي م ا ا ل أ ج ل ي ن قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا, نارا قال لاهلهم كثوا اني آ ن س ت نارا لعلي لعلي اتيكم منها بخبر أ و جذوه من النار لعلكم تصطلون فلما أ ت ا هانودي من شاطئ الوادي ا ل أ ي م ن في ا ل ب ق ع ة ا ل م ب ا ر ك ة من ا ل ش ج ر ة أي يا موسى إني وكان الله رب العالمين و أ ن أ ل ق عصاك فلما راها تهتز ك أ ن ه ا ج ا ن و ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أ ق ب ل ولا تخف إ ن ك من ا ل آ م ن ي ن أ س ل ك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إ ل ي ك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إ ل ى فرعون وملئه إ ن ه م كانوا قوما فاسقين قال رب إ ن ي قتلت منهم نفسا ف أ خ ا ف أ ن يقتلون و أ خ ي هارون هو أ ف ص ح مني لسانا ف أ ر س ل ه معي ر د أن يصدقني إ ن ي أ خ ا ف أ ن يكذبون قال سنشد عضدك ب أ خ ي ك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إ ل ي ك م ا ب آ ي ا ت ن ا أ ن ت م ا ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم وفي اياتنا بينات قالوا ما هذا إ ل ا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا ا ل أ و ل ي ن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 وقال فرعون يا أ ي ه ا الملا ما علمت لكم من إ ل ه غيري ف أ و ق د لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا, فاجعل لي صرحا لعلي أ ط ل ع إ ل ى إ ل ه موسى و إ ن ي لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم إ ل ي ن ا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم أ ئ م ة يدعون إ ل ى النار ويوم ا ل ق ي ا م ة لا ينصرون و أ ت ب ع ن ا ه م في هذه الدنيا لعنه ويوم ا ل ق ي ا م ة هم من المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أ ه ل ك ن ا القرون ا ل أ و ل ى بصائر للناس بصائر للناس وهدى و ر ح م ة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إ ذ قضينا إ ل ى موسى ا ل أ م ر وما كنت من الشاهدين ولكنا ن أ ن ش أ ن ا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أ ه ل مدين تتلو عليهم آ ي ا ت ن ا ولكنا ن كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إ ذ نادينا ولكن ر ح م ة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أ ت ا ه م من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم م ص ي ب ة بما قدمت أ ي د ي ه م فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أ ر س ل ت إ ل ي ن ا رسولا فنتبع آ ي ا ت ك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى أ و ل م يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إ ن ا بكل كافرون قل ف أ ت و ا بكتاب من عند الله هو أ ه د ا منهما أترون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 إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين